إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشف مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَهُو هُمُ الرَّؤَسَاءُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَاءَ عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِن قوم الفاسفين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضون ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون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 أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل